تكلي واشربي Ba-um! فأتت به قوم ذات حول وأن في والدتي ولن يجعلني جنبا شقيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُوكُمْ فَيَكُونَ وَإِنَّهَا and fear